أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بلخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا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 صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ ندى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولمكن بدعائك رب شقيا